فلله ا ل آ خ ر ة و ا ل أ و ل ى وكم م ن م ل ك في السما و ا ت ل ا ت غ ن ي ش ف ا ع ت هم ش ي ئ ا إ ل ا م ن ب ع د ى ا ي أ ذن الله إ ل ا م ن ب ع د ى ا ي أ ذن الله لمن يشاء و ي ر ض ى إن